كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يسفا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 لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَانَ كَفَّ يَدِهِ عَلَى لَْ يِطَلَ تَلَم لَ وَلَسَ مِنمْ فِ غَ وَلَمْ لِسَ مِنهُم رَابَاء وَكَذَالِكَ بَعزنَاهُم لتَسَأَلُ بَيْنَهُم قَالَ قائِنُ مِنْهُم كَملَ بِستُمْ قَالُلَ بِثنَا يَومَن أَوْ بَابَيَ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 فَلْيَئِسْكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَفْلُطْ طَفْواً وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذٰلِكَ اعَذَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرِيْبَةٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين ولبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قنين فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا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 ونشرك في حكمه أحدا واسل مَا أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعداة والعشي يريدون وجها ولا فعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوها وَتَبِعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِذَا اسْتَغَاثَ الرَّسُولُكُمْ يُغَاسُ بِمَاءٍ إِنَّ كَرِمَ مُهْلٍ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أحسن عملا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 متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفقناهما من أخل وَجَنا بَنَهُ مَا زَرَا كِلتَ الجََّ سَين آفَُْكُل وَلَم صَبْلم مِنه شَيْ وَفَنج جَن فنَا لَ مَا وَكَانَ لَهُ سَمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رجت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم من نطفه ثم سواك رجلا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 سَعَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَ لِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُنْسِلَ عَلَيْهَا وَيُنْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَنْ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 أَوَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ وَلَا يَسْتَنصِرُ اللَّهَ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الجنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح أشيما تذوه الرياح وكان الله على كل شيء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 وَحَشَرَ نَحْنُهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ فَأَلْقَذِيجِ اتُّمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَمْ تَرَوْا بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ كتَبُ فَكَو الجِِمِينَ مُشْفتينَ مِن فِي وَيَعقُونَ ي وَإِلَ سَنَ لِهَا ذَذَكِتَ بِ لَا يُغَادِر صَمتَ وَلكَ بتًَا إَِّا أَحْوَاه وَجَعَلَ لَهُم مِّنَ الْأَنْعَامِ رَئِيسًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ ففتق عن أمر ربه أفتستخذونه وذريته أولياء دُونِي دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا لَسْتُهُمْ قَلْقَسَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُسْتَخِذًا مُضِرِّينَ عَبْدًا أَيُهُمْ يَقُولُونَ أَدُونُ شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلنا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ نَارًا فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ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 اذْكُرْ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرِضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهَا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا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 فَلََّا بَلَ وَمَجمَا بَيْنِهِ مَا نَ ساحُ تَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِي لَ فِيبَحْرِ صَغَ فَلََّا جَوزَا قَالِ فَتَبُ آتِنَا غدَا أَلَ لَقَد لَ قنا مِنسَفَلنَا هذاَاذَ قَالَ أَلَا رَأَيْتَ إِذْ أَوْيَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاسْتَخَفَّتْ بِهِ لَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرْتَدَّا عَلَيْهِ فَارْتَدَّا على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 قال فإن اتبعثني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من مذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة فرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانقلق حتى اذا لقي اغلا من فقتله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 ثم طلب حثا اذا اتى يا اهل قريه استطعم اهلها فابى ان يضيفهما فوجد فيها جذرا يريد ان يقضى فقام قال لو شئت لاستغثت عليه اجرا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 وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه منين فخشينا أي يرهقهما عطيان وكفر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 وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ كَأَنِّي أُولِي مَا لَمْ أَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُل سَأَفْلُوَ عَلَيْكُمْ مِنْ ان مَن سَكَنَ مَالَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَسْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغَارِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قوما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 حتى إذا بلع مطلع الشمس وجدها فاطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سفرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خضرا.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 حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 أزاح حزب الذين كفروا أهي يتخذ عبادي من دوني أعنيا إننا اعتدينا جهنم للمكافرين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا للذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا يُكْرِمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا ۚ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جن سُنُ فِي رِدَاوِ سِينُ زُلَلاْ قَوْنِ دِيْنَ فِيهَا لَا يَضْغُونَ عَنْهَا حَوَلَا فَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جئنا بمثله مددا